خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد ارشدوا ما الكتاب يتعالم ارشربوا بردوا بس شي منكر بله إخلاص النية لله تعالى انسان نيتي خالص بوه خي پروردگار لا هموك رذا وكاني بقشتي ولا طلبي علم لزان استفيربون بتهيبتي درسي ام ربنا كانم بو اوي انسان توشي تعالوم نبات تعالوم كبريتيلا توشي غرور بون لا خبايبون بون وابزاني كزور عالميت وابزاني كزور مهميت بوا وی توشی او در دونا خوشیا کشندن نبید فنا بخوا او یکم پیوست اخلاص ته بد دومیان آگادلم خاله حبیک امر رو دیخویی المبحث دومی فی آن ال لا يتبع بزلته و لا یاخد بهفوتیه فی آن لا لا یتبع بزلته ولا يؤخذ بها فوته. دشتي بباسكرين. دفرم إنسان إذا أنا لا يتبع بزلته. لزلة كيدا كتوش زلة يجبو زلة يعني فيها الخليس كان. بلان فيها الخليس كاني محسوس نية الردام. ما بست يواني كفيها الخليس كا قرة يجبو. دنيا زستاناو بي خلسکاو كوت نا لفتواداني چی دا بزلچو بحال داچو لحكمداني چی دا بحال داچو لنسيني چی دا بحال لو لوتاري چی دا بحال داچو ما بز لو خلسکاني فتواهو قصه کردنا ناك خلسکاني پیبد جا اگر عالم حالای کرد او هر چنده عالمی جی فاضل و بارز و بتقواو امامی چی برز بیت لا یتبع نا به شو نیپکوید لو حلا یدا نا به شو نیپکوید لا حلا کدا بو چونکه خوای پروردگار لا قرانه پیروزکیدا فرمانی به مسلمانان کردو به چی اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء ايوا شوين تشيب كون ما انزل اليكم من ربكم اويك بوتان دابا زيوا للاين تشيوا للاين فالورد كارتانوى اويك للاين فالورد كارتانوى بوتان دابا زيوا شوين اوب كون كواتا اويك مبمطلقي شوين داكويتن ها وحيا وحي خواي فروردگار او یک اشویانی ده کن پیغمبري خواش عليه الصلاه والسلام وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فرمودکاني ابي شموي وحي ابو يشوين پیغمبري خوا ده كن عليه الصلاه والسلام كواتا غيري پیغمبري خوا عليه اساسم كمعصومه كسيتر بمطلق شويني نا كن لها مشتقدا بلكو دليل للصواب دا للراستي ده شويني ده كن دنا غیر فی غمبری خواری وصصم الله موشتگده شوینینا کوین لا راستی ده شوینید کوین که هلای کر هر کس یک با امام چی بر زو بارز و بتقواج بیت لهلا ده شوینی کس نکوید اوش ته اجناکاته ولا قل او دمرجیری وتعصبی کزوریک لمسلمنان حیانه بو مذهب فقهی کان وبو طريق صوفيا كان وبو حزب اسلامي كان كلاهما مستقدع تقليدي ولا سيدا كانوا بيداي براكام با امام شافعي جواي فرموبي امامي شافعي لسرسرمان امامي جبر باري برزو بريزا بلام خو معصوم نيا هو قولي او قولي اخواو في غنبر اخوانيه عليه الصلاه والسلام الله خير ائمه شافعي مذهب ليلى نادين بو امنيه شوين حديث كوين اما نجي او استا اما دبي لمذهب لا نادين. تما شادكين اگر لمساله يقدام مذهب نشي بكا صواب الراسي ن بكا بيت شوين هلاكده نا قريت ورس راستي قران وحديث كسي تشيتر شويني طريقه ذاكذا كا اگر مخالفه ايات القران جب كسي تشيتر كبيبل كا كالتليفزيونكات قراني تي دایا موسيقي تي دایا عفريتي روتي تي دایا اخر غناحه خوارازينيا حزب أوان دزانن أوان زاترن بو وأسوأ شيء تماشى قناعتي أن في كراهه لها مش دا شوين يندكون. بيا إنسان مسلم أجر كثج عالمي شيء زيركوا بتوانا وبتقواج بيت لها لا داشويني ناكبين. تجاي أجر أو كسا عالمنا بيت يا بتقوانا بيت يا لسرس الندب أو بالأولانا بيه انسان شويني بكتبت. بيا برأكنا. او خاليكم العالم لا يتبع بزلته انسان عالم زاناء نابي لزلل كيدا شويني بكوين نابي شويني بكوين لزلل دا هر عالميك بيت با علماء اهلي سنة و جماعش باء الباني الباني با ابن باز با ابن عثيمين بيت با بي ابن بي بي تيمية با ابو بكر الصديق بيت هر کس بيت لا زلد شويني كبين بلام لقل اوجد كشويننا كبين اجا لا خالي تترها بكى جرينجا ولا يؤخذ بهفوته ولا يؤخذ بهفوته يعني تي يعني نتي اوجر افراط تفريط من تجنبت كهالي كرت شويني كبين بلام اوجر دابزي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 هلأي <تصفيق> شي كردوة نابئة وبعيبو برخنا لثري حساب بكريت شون ككل بني هذا مخطأ بتعبتيش زنايان أهلي اجتهاد لبين أجري كدو أجردان في عمر إخوة عليه الصلاة فرموية تي. إذا اجتهد الحاكم فأصابه فله أجران وإذا أخطأه أخطأ خوي فرموية كهلأي كرد فله شي فله أجر أجري شيء به يا خطأي شيء كردواج أجريها. نيفر مكاه خطأي كرد أي دابز نسر يقسي في قبلن. شو كالمجتهد عالمه أهلي فضلة. بلان بمرجك عالم ب بمرجك أصول كاني أصول أهلي السنة بي مستقيم بيت. ام أصلب رأكانم ام قاعدة امر وساطية أهلي السنة. لا دوجرو في جمرة رزجار الدكات. Can the group be so Ne Laグal group be, keep the group to You give the people to take care of� Batanya Everything that happens with the shaykh You have everything wrong All the sins which on Quran ما مستاقې غلطې شپګه غلطې ما مستهراسته هر ثوابه او دروي شایته اول لدینی اخوادا جینابه توا ګروپتون غویش کامه یا او اخوانه ما مستایک حاله یک کا یکسر توا ول دایره اهلی سننه دبرت ته دروه اوش چی په شوایانه په شوای اولن خوارجکان امروس کې ام سنّتی خوارج زین دو کرد توها کاملاً کن بنای حد دادی کل وانه هندیک تن ناآوتان بیست نبون لپی عبّری خواه علی صلّاً السلام لپی عبّری خواه علی صلّاً السلام کا پیش حکمت بو امام بو لحکمت و لکار لجی دیزانی چون کار کانی دکات کات ک غنیمت توزیع دکرت بشویش حکیمانه يجيك لي الرأس فرمي يا, مح يا محمد اعدل فإنك لم تعدل تعدل ببعدالتشتك توزيعك تعدل نيت ضخني في عمر مريخوة قرأ عليه الصلاة والسلام في عمر يوم مريخوة صلاة والسلام فرمي فمي يعدل إن لم يعدل أنا جاك من عدل نمشي عدل دبالكاتك دا من أميني أو خواهم كلاسر عرشة من أمين داري أو بم أو خواه مني بأمين ذا نبي لسرزوي اميني وحي كي اوبم عدل نبم لسرزوي دي او كسلفي عمري هو رازي نبو عليه الصلاه والسلام وشوين كو أو بي ببي لصحابة لعلي كريبي او بابي لا صحابه رازي نبو لا عليك طالب رازي نبو نشهيد يانكرت لمعاوية مو عاويا رازي نبو ن لتيغراي صحابه رازي نبو نتامرو لعلماء رازي نين اوانا تماشادك برداوام قسبع علماء دلاين تیروتواز دگرنه زانایاني اهلي سننه جارك با عمل نبي انتبن جارك با ترسنوک جارك نازانن به چی خوانك عالمك بشويقس يك رك تفسيره چی غلطي بو ده كان اول همو سردمك دهنه فنه با خواط پردگار اودو کوملهن براكانم اودو طائفه يا ده به انسان مسلمان خو لي به خويا دور بگرات بل هاي كزني هلالا كات بلام موقيف من قال هلي زنا ين د بي بيت، بيد لهلا كدا شوين يا ناك وين او برقيه كم قاعده كمان قاعده امره العالم لا يتبع بزلته لهلا داشوين ياك وين بلام شي تروجا ولا يؤخذ بهفوته برقيه كم قاعده كمان لا تشير زغارمان ها لا يتبع بزلته لا شرويتي رزگار ماندك ولا يؤخذ به التي ماندك لا افراط ولا تفريط نتنرويتي نشرويتي اوميان رويتي وسطيتيك اخو اي پروردگار امتي اسلامي لسر دانا وا ويبركانن بيست موقيف من موقيفي اسلام بي موقيفي اهلي بيت لقل زانا الي اما كسك اهلي جاءتي جاءت أهلي سنبكات أوجي أواز وكو مؤلف لكتاب كذا ديت باسدك إن شاء الله بابزان إنشما في دفرمي دفرمي روى البخاري في كتاب الشروط من صحيحه قصة الحديبية ومسير النبي صلى الله عليه وسلم إليها وفيها وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته فقال الناس حل حل فالحت في غمر اخو عليه الصلاه والسلام او صالك الرويشتن لقل صحابه بو عمر رويشتن يا كم صالك رويشتن او صالك صلح حديبيه ذاكره بونيه الرويشتن جلي احرامي ان لا وحيواني وحيوانيا لقل خويا بردوا كتيب كان شن عمرابكن كتيب مشركه كان رجاءاً ندا نوتيان بهد شيء واحد رجاءاً دين أيه وبين النوم وكو عمره أبكر. كان, كان بينه رجاءاً فيا بقينا. دفرمة كاتك جيش ننزيق حديبية. بركة به كيف عمر به بروك يعني لا كما البعير. صحابه فرموا حل حل يعني هست هست برو يعني شون ولخك زجر ذكرياتو دنق ددريبه يبروات أو ولخك ي وشتركي في غمباري عن دنق بروات يبروات جاري نجيشتو هنا شويني أونيا ك وشتركي في غمباري خارج صاسم لي ربنيشيتو دابنيشيتو إسراع حد كا فألحت وشتركي في غمباري خارج صاسم سورب ولا سرق أول كليرة لو شويني دابنيشيتو نروات فقالوا خلات القسوه وثيانتشي وتيان، وشتركي في عمر حواري صلى الله عليه وسلم وكبلي بزي يعني ولح دبزيت هلاك دب ماندودا بيت فاشي دكبت في عمر حواري الله وسلم نبي وشتركي في عمر حواري صلى الله وسلم فقال النبي ما خلات القسوه وما ذاك لها بخلق فرمين اخر نبى زيوى و بزيني صفاتي وشتركي منيى دى قد بدنى باسكي ماتيا تشيلوكي شمم بودجيرات ومؤلف صحاب رزاق خوان لبى وصفه وشتركي في غمبري عمتيكر عليه الصلاه والسلام خلات في غمبري خاص دفاعي, دفاعي خويكرت ما القصوى وما ذاك لها بخلق نخر نبزي ونأوش روشتي تيا صفة روشتي وشتركي منها ولكن حبسها حابس الفيل بلام اويك وائلة وشتركي من كرتشيا تيا تيا من قرد بروات اويك ريلا في لكاني أبرها قرت هر اويش غيلا وشتركي من قرد كاتك في لكاني أبرها كوتنا ريب لو مكه بو تجداني كعبة، إخوي فرورد جارنيهز ذا وفيلان برون، برون. بو تعظيم وبجود دانني عليه صلاة السلام ويجي برواد أهل مكنا يا نبيت في قامري إخوالي صلاة السلام تيتناو مكة و بزوري. بلاهم کبزوری بعدی سنتی رویداده، خوان راجی لناو شور رویداده، لناو حرام رویداده، لناو مکر رویداده، خوای پروردگارش دیو، آو بیته بفarezد، حرماتی آو شیان مبارک بفarezد، چیکر لواشتره، آو شتری لواه دیسان چقانت، چون فیل کان لواه پچیان خرا، خوای پروردگار آو شتری لواه پک خست، حبسها حابس الفیل، فرمون خیرش تکه. كأوشتري عندن ده رؤي عند سرانت بجتي لما ككرة بأوشتري كهالله صاد روي كرؤي عم بيذكر ده وما كأوشتري ندروي بيأمري خوالي صوتن تيجي أو موضوع على خواي جوروايا أو موضوع اشتكي للعاردة بوي فرمي حبسها حابس الفيل نخير قاضي كله خواي برد جاروايا ندم موضوعك أووبت كأوشتري كي من بجتي كأوتبته نتوانة بروى بوي فرمي لا يسألوني اليوم خطةً يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فرمي بواء وعد بإمروك مشرك كان بين هج بروجياكم بدناه هج دوكان كاريكم ليبكن تعظيم وبجور مالكي معلك أي من يكسر قبول دك أو بكهات وتناب بيت صلبيت ناب عمر بكيت وتقبول ما نيك في في عمر ق علي الله عليه وسلم وتي أمر أم صل كان يسر أنا و توی آلا دای سرتان چاکن صاحب زوریم بلع و سیر. و چون سر من چاکن، اما هاتون عمربکن فرمون خیر. سری خوی خزان که هات سری چاک کردو، آو جار حیوان سربراو. به هر حال قصه که قصیح دای بیه دور و دریج برای کنم. آویم ما بس بلیر داد چی برای کنم؟ آویم ما بس بلیر داد آومن ما دا وشترک. اگر حالته كي بسردت كاو حالته ظاهر عيب يبو كپاكي كوت بلام چونكا روشتي اوشتري بدرجاي جياني روشتي شي بيرجو وانا بلا ما جارق لا جاران توشي عيب يبو دبي لبر او روش لبر او عيب خللا وصفي اوشتري بوشي ويبكين بلين تاو او بوشي ويبيناسين نخير يجب أن تشترك بوشي ويوصف بكريه في أغنبار أخوة صلى الله عليه وسلم نخير وما ذاك لها بخلق أولا تشترك من نيا هذا إنسان يريد أن تتعامل لقلبكريه عالمي يفضل ما مستحقه بريز أهل سنة كجياني لسنة دا بريكات غلطك فكات نك بدعة تبقى عن عنوان كتابك ما نشيه لا يؤخذ بهفوته نيفرم لا يؤخذ ببدعته كبدعبك تواو فناء بخوا، بلام كسي كهفويك كا، تزليك كا غلطيك كا، عالمك غلطيك كا، ما مستيق غلطيك كاتوبهوي غلطيك كا وداعبزي تسيري وقصي فيبليتو، تششيري فيبكيتو لا لا لا غيبتي غيبة فيبكيتو نائب او أو نابد، أو عيبة، أو مخالف أي سنة، لجلدين تجنا كاتوا، بويا ليه مؤلف او قصة جواني هناوة، وكو ابن حجر دفرم قال الحافظ ابن حجر في فقه هذا الحديث جواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته دروس حكم لسر ديبتي بما عرف من عادته شون عادتي أو شتاك ولا أصل دا بوشي حكم لسر بدريد وإن جاز أن يطرأ عليه غيره هل دروس شتيش جار جار چي بسر يعني تشي طارئ يعني شيء يعني اشتي بسردابي كتوبري حالتي تطارئ بسردابي فإذا وقع من شخص هفوة لا يعهد منه مثلها لا ينسب إليها ناكرب الله و الله كاك أوكس آوايا وانيا أو جارك تشي أو غلط بوا و, و على من نسبه إليها دي برد أوكس جبدينوا كبيت وصف أوكس جاكب كبو غلطة شون في غمرة قاع لصوص مردي الصحابة دعوة كوصف وشركاء ويانكربتي كوتين خلاء القصوى فالمينخر وشركاء من بوشيوانية وأوراوشتينية ومعذرت من سبوا إليها من لا يعرف صورة حاله لأن خلا القصوى لولا خارق العادة لكان ما ظنه الصحابة صحيحا ولم يعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لعذرهم في ظنهم فقد أعذر النبي صلى الله عليه وسلم غير المكلف من الدواب باستصحاب الأصل ومن قياس الأولى إذا رأينا عالما عاملا ثم وقعت منه هنة أو هفوة فهو أولى بالإعذار وعدم نسبته إليها والتشنيع عليه بها استصحابا للأصل وغمر ما بدر منه في بحر علمه وفضله وإلا كان المعنف قاطعا للطريق فالميكواتا عالمي فاضل مانكبيني او بيوشت زيادر دفاعي لكي تشي غلطيك بو تشي ذليك بو دعنا اقر واناكين او اما دبنا ريقروا جاتا فنا بخوا تو عالميك تشي غلطيك بو يكسر فشي لو لعلاباس بكيه غيبتي بكيه سمعتي بكوينيه تو دبيت ريقروا جاتا كون؟ دبيت ريقر خلق علم لمو دوا لوك سور نقرد وقورتين ريقروا جاتاش او تش ثاني انترنت كتشهير بعلماء اهل سن ودكن لفيسبوك شي بهتانو شي درو دلسو لاخوانا لو انترنت ديكن برانبر علماء اهل السنه لاخوانا ترسني يا سبحان الله سبحان الله والله انسان جاري رواه دا كيوت غمانا خويا دبي او انا مسلمان بن يا دبي كسانك بن يهودي بن نصراني بن لفيستي مسلمان دا قصفكن شون الأخوانات رسوا بهتانك دك سطع صد بهتانا نك سطانة وتنو سطع صد بهتانا وديكا ببي أوي الأخواي جورش بترسيد أبا أنا بيا جمان شتان راجرين والله الرجري بعده قلبري بكذلا لسر قال خلق دانيشن <متحدث> خلق <تصفيق> روت كان والله جناها كي كم ترى لويك أأو سمعي علماء أهل السنة بانك خوازي أهل السنة داني شنون بوهتان كردن درو دلسة كردن قسوتن ببي بلقاء بس درو دلسة كردن اوانا حسبنا الله ونعم الوكيل فلاهم خواهي فرورد كافية بو او كا انتقام لوانا بستينه وبو او كا رفع شأن اهلي سنشفك ان شاء الله جابوه اذا فرمي وإلا كان المعنف قاطعا للطريقي رداً للنفس اللوامة وسببا في حرمان العالم من عالم من عالم من علمه وقد نهينا أن يكون أحدنا عونا للشيطان على أخيه فما ألطف هذا الاستدلال وأدق هذا المنزع دفر ما استدلال ابن القيم رحمته إخوائي جوريلابي استدلاله شيء دقيقة لشويان إخوتي رحمته إخوائي جوريلابي مبلغ برو نسأل الله فريح هشتابيه براكانم وقال أيضا في دفع العتاب عن الإمام محمد بن نصر المروذي أو ذهبي دفرمي ولو أنا كلما أخطأ إمام في اجتهاده دواجتها نواة ولو أنا كلما أخطأ إمام في اجتهاده يعني هركاتك كإيمة هركاتك كإمامك هليك لا اجتهاد كيدا في أحد المسائل يعني لتاك تاكي مسائل ده خطا مغفورا له بلام حاليا ايتي كون حاليا كا يعني قابل لي خوشبون كواتا يعني شي خطا مغفورا له كيف يمد الله يا الله سؤالي علميا علمي يكس دو هكاك Just after Say yes Say yes Say yes First you بالامشته a legal I cannot Okay These are そう Those are Having said You can confirm You can ask The Most competencies One law menthe Once diplom به 2.40 The test بلا يستخوشي ذي الدوائر دباسي ذاك خطأ مغفور له قمنا عليه يعني فرمي حركاتك عالمك هلأي شيء كرد لا مسألة شيء له لا مسألة شيء اجتهادي إما قمنا عليه يكسر وبدعناه تبديع بكين وهجرناه بكين لما سلم لنا أو لما سليم معنا لابن نصر نعم محمد, محمد بن نصر مروذي مان بودة مينتوا ولا ابن ماندا نعم محمد بن ماندا مان بودة مينتوا امام بارزانا ولا من هو اكبر منهما كس مان بودة مينتوا يجعل عالمنا مينتوا هركس غلطي كردو يكثر بلين مبتدعي تبين آواي وآواي والله هو الهادي هو هذه الخلق الى الحق وهو ارحم الراحمن فنعود بالله من الهوى والفضادة وقال في ترجمة إمام الأئمة ابن خزيم رحمه الله تعالى وكتابه في التوحيد مجلد كبير وقد تأول في ذلك حديث الصورة فليعدر من تأول بعض الصفات وأما السلف فما خاضوا في التأويل بل آمنوا وكفوا وكفوا وفوضوا علم ذلك إلى الله ورسوله ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده في اجتهاده كنت خطأك لك دابه لك اجتهاد دابه باشا برونا آخر شد أو قولناها أو مو يبسو دبراكان بو خطان بخوينه بلام لدرسيك دا أوه مجتنى أخوين رتوا برون آخر لا أفرأ يعني هر لو موضوع على لا أفرأي حسنا لا أفرأي حسنا دو دير يأخير باشا أما المبتدعة فرمي بلام مبتدعة كان كواتتائر باسي ها علماء أهل السنة كغلط كات نقبض عبكات لأنه لا يؤخذ بهافوته إذن لا أما المبتدعة فلا والله أو أنيك بدعاك اشتغلنا ناو دين إخوة وكلا دين إخوة دانيا نا والله سوين ديشد بود أخوة يعني الموضوع مجالي تدانيا فإنا نخافهم لأن ترسين نكترساني خوف يعني جبن جبن لسرديني لسر دين إخوة دين إخواتك بدن ونحذرهم خوما نيدا پارزين ولواجب البيان نحذرهم يعني تحذيري يعني عن اليدكين نحذرهم من بدعهم تحذير لبدعكي عن ذكين فاحذر مخالطتهم خذ ببارزه لتي, لتي كالبون لقال اهلي بدع والتلقي عنهم نتي علميا ليا لور بقري هج علمك لمبتدع و المقرا هج علمك لمبتدع و المقرا تانا حصرفش شنك ناحو صرفت بيضا لولا و تيتي هيك ارضكا بدعكي اخويتي هيك ارضكا ابراكم فان ذلك السم الناقع اوجهليك خالصتك الي دكات تيجي اجدي او كات بخوش دنا زاني لو سراوه مبتدع درشوت بنا بخاي جورا كوات او قاعده كباس مانكر وانا زاني اوجيه لغوتيتي لغل مبتدعيتي باز لچيناكري باز لمبتدع نكري ن مبتدع او كسيكه زرر لا اسلام ولا مسلمانا انددا بو ادب ودياب بالحذر ياندبكين وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا ويحسن ختامنا والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله بارك الله فيكم